Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim, Hamim, Tezilü al-Kitab min Allahi hakim Ma halqun esmavi ve alarda ve ma beyinu ma illa وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا أذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات؟ İtuni bir kitabın mı, öbüründe bir eser mi, bilmeniz gerekir. Eğer sana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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٍ لم يقولون افتراء قل إن افترئته فلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ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 والا رايتم كَانَ كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا تَأْوِيلُ قَدِيمٍ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا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 إِ وَعدَ اللهَِّ حَُّم فَيَقولُلُ مَا هذاَ إَِّا أَسَطير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 وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 ودمر كل شيء بأمر كََّهُم في مَا إِم فيه وجعلنا لهم وَجَعَنَا لَهُمْ سَمعًا وأبصارا وأفئدة وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أُغْنى عَنهم سمعهم وَلَا وَلا وَلَا وَلا أَفئِدَتُهم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلغلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ''Bel ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ''O'idh صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن'' فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا اُنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمٍ مُنذِرٍ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Sadiqlim abi, yadigi yehdi ila al-hak, wa ila tariqim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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم Dün günena de emergency, A Fiyatın impar zat, ливо verenlerden